faman khafa mimmuṣin janfan aghithman faṣlaḥ baynahum falā ithma ʿalayh inna Allāha ġafūrun alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum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 جاءَ عُرُوماً مَضاناً الَّذِي أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى فمن شهد منكم الشهر فليصب وَمَنْ كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر بك الليوس راولا يريد بك الَّس رول تُكمل العد تَو تُ كّ الله غعَ مدك وَلاعَك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بَلْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَآمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ